بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قوّرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت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 أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس والليل إذا عسعس والسبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنور ولقد رآه بالأفق المبين